multimult half- يا باب يما يطيب السجن والعمر ما أحلا لما يكون الأسر مهرب سبيل الله عمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله يما بما أغلى لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام آه آه آه وحرام لا لا لا Hey hey la hey la hey hey hey, Rook het met hen haar tijd kwam. Hey la hey, Sjnek heilwe, we والزنزانه جمع la la la Raadzakken Ali, niet, Raadzakken wij niet, Raadzakken wij niet, Raadzakken wij niet, Raadzakken wij niet, Raadzakken wij niet, Raadzakken Laat het gelijk, want het gaat hier, laat het gelijk, want het gaat hier, laat het gelijk, want het gaat hier, want het gaat hier, want het het het او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون لو سجنوا جسمك يمحارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون عهدا منا وافي الدين ما ننساكم ما حنا وياكم صمدين يوم الفرح ملجانا عهدا مننا وافي الدين ما ننساكم حنا حن وياكم صمدين يوم الفرح ملجانا من عشرة آلاف جوا السجن لا من خاف ربع الشعب بسجن وطاف والعالم شافوا وما شاف بدنا القسام الخطاف يؤسر ويحرر أجيال لا لا لا, لا فالآن دوبيا لا لا, لا لا لا لا خيتاو Lena, als je je nooit hebt verlaten, dan is het niet zo moeilijk om jezelf te انت الحره عشقت الموت لما نادى مولانا حسرا اللي سمع الصوت لا ملبو الموت مولانا اللي الصوت لا اقصانا bij zin ik laatte hem mij, kwam en losaf dummie, maat drie, hij lag dummie, heide ja, vecht مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغو يتجبر وبأرضي بنز نزيل يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغو يتجبر وبأرضي ابن نزيل بلغس جنين نقبو عفر حمحم حم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا بلغس جنين نقبو عفر حمحم حم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا Kom jullie aan, We zijn niet meer degenen die de wereld We zijn niet meer B-A.